صابروب گندم بناري ناري اطلب ناري النسخه الاصليه من مؤسسه احمد شاكر العبود صابروب Ya borom mzichiya الزهرة الغايب اللي يحشون عنه هذا ما اهديكم يا شيحة الليلة وياكم تعنى مجلس أمي الحسن لابد أحضروا أجذب الأول مجلس أمي الحسن لابد أحضروا أجذب الون يشعى مبيد الأمور ولا المثلكم أنتظوا لكن عانى عيون الصبور عايشوا ياكم المحمد عصرقوا بعيوني عبري يمتظي الأمي أجوري وشاهيري السياف بإيدي يمقابور أم الزيكي شاهيري السياف بإيدي يمقابور أم الزيكي وانتظر ليالونا هاري O mercenário, do mercenário, مورين ضاقتي <تصفيق> بعين الليالي وماني فذفد يوم صابري اعلامي بحالك يا شيعي وانت لو بالحال تدري <تصفيق> اعلامي بحالك يا شيعي وانت لو بالحال تدري اعطف حالي الوكيد وتعنى بدموع التكيد جم عاشر رب عاشر صحي يا إلهي ضد صدري من غيبتي اليوم أنادي وانتظر ساعة معادي وانظر اشباح حلمي ليا ينجبر ام الزكيه وانظر اشباح حلمي ليا ينجبر ام الزكيه وانته دوله لنهار وانته say na وباشي الدور اللي علي وباشي يري المعبود يوم والامور حسمت لي والكسار ظل عزك ينتفي بعد رقبالي والكسار ضي العزيجية يمتثي الباشر تبالي كل من تعدى على الظلي باشر أصل ضح للجذي والصوت باشر يرتفي واتجيه لارض المعالي كربله ضو معتني راح عيد الثوره بيه وحكي قصه الغدريه يم جابره ام الذكيه وحكي قصه ان جا بور ام مزچيه وانت دو نیاله نهارې وانت دو نیاله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> و انتظر لي نهارين وانتظر لي نهارين فاتريث رث خيل عزمي واتجه الارض الكرام وبجرت في النار كلها ومسح دموع لتامة رايتي العباس باجر فلوح بجفوف الإمامة رايتي العباس باجر فلوح بجفوف الإمامة تساولا يتفخر الجاهب تفوف الجمع كتبت مجدها على النغم والجاع القبض على العالم رايه الفخر بها طابع فوف تصالي الصرخ الأبي يمقابور أم الزيجية تصالي الصرخ الأبي يمقابور أم الزيجية وانتو ظهر ليلو نهاري وانتو I will be